حينئذ نعرف حكمة الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم غير عنا خبص الرافضة لم يقف عند الطعن في الأنصار بل تجاوز حتى إلى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه والطعن فيه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار نستدناء آل البيت وقد طالهم أيضاً شيء من سلاة طلسلتهم الرافضة لا يقتصر ظلالهم على سب الصحابة وعلى تنقصهم فهم لا يقرون بتوحيد العباد والتوحيد عند الرافضة هو توحيداً ربوبية بمعنى أنه هو توحيد المشرفين وينسبون البداء لله رب العالمين وهذا كفر مستقل ولا يثبتون لله الأسماء ولا وطوائف منهم يدعمون أن القرآن الذي نقرأه ولكنه الآن بأنه محرف وأن الكتاب المنزل هو ما بأيديهم ويسمونه مصحصاتنا ولا يعرفون إلا القليل منهم غير طوائف الطواعف للرافض ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقرآن لكن لا يؤمنهم بأحكامه لو كان حقا يؤمنون بالقرآن يأمنوا بقول الله جل وعلا وفسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان الله عنه مرضوا عنه ليجب تبنون بذلك هذا لعب سيبهم بالقرآن الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسن. الله الله لهم بالجنة وهؤون يشهدون لهم بالنار ويدعون لمرتدوا على أعقابهم أي تكذيب أعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آيات الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار هذا دليل أن الرافض منافقون والناس قد يتفاوتون في هذا الإيمان ولا يسلب المرء الإيمان بالكلية حتى يبغضهم أما إذا قلت محبة له فهذا ضعيف إيمان ولا ينافي هذا أصل الإيمان أما إذا أبغضهم أو طعن في جماعتهم أو سب أو تنقصهم فهذا ينافي أصل الإيمان هذا ينافي أصل الإيمان أنا لا يبغضهم إن لم نجد ومن أجل نصرتهم ومن أجل كسرهم سوفة أهل الشرك وقد قال ابن قيم عن هؤلاء الجيل العظيم الذي يتسل اللسان على التحدث عن فضائرهم ومعاثرهم ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم فوالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله أسلموا